وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا طالب ابن عباس هو الغناء بالحميرية أسمدي لنا يعني غني لنا وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون اسمع يستحلون الحر والحريض والخمر والمعاصف، تأملت في قوله يستحلون يعني أنها حرام فيجعلونها حلالا اتباعا للأهواف أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليك وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وجاء عند الترمذ وغيره من حديث ألس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح ورنت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب وفي لطف آخر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة فماذا بعد كلام الله ورسوله فماذا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 فأمس وقد حلت به أنواع البلايا فسلدى خبرة ينبيك عنه لتعلم كم من خبايا وردايا. قلت الله المستعان الله المستعان هذا كلام ابن القيم في ذلك الزمان فكيف لو رأى شاشاتنا ورأى فنواتنا ورأى الفيديو كليب وملحقاته ماذا سيقول عنا